ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشفورا قل لن نمدها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 عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أوفي ولا تنهرهما فلا تقل لهما أوفي ولا تنهمهما وقل لهما قولا كريما وَأَخْفِضْ لَهُ مَا جَنَّ حَذْلٌ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ رَحِمْهُ مَا كَمَا رَبَّيَانِ صَغِيرَةً